الحمد لله الذي أنشأ وابارا وخلق الماء وثارا وأبدع كل شيء فأثاب وشاكر وعصي فعذاب وغافر وجعل مصير الذين كفروا إلى سقر والذين اتقوا والمقام الأرفع اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعذائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل عافية وادم علينا العافية ولا تحرمنا العافية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 ذنوبه وظهرت عيوبه وقل عماله ودنى أجاله اللهم ارفع فيها أسماء أنا إليك اللهم ارفع أسماءنا اللهم أجرنا من النار الله اللهم لا تجعلنا من أهلها اللهم لا تجعلها سكنا لنا اللهم يا الله اجعلنا ممن لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت يا طجامنا وحرم على النار اجساء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 so mm -hmm. because <laughs> of والدين اللهم ارعف بوالدين اللهم تحنن على والدين اللهم يا الله اللهم من كان منهم حيا اللهم اسعده يا اشتركوا في القناة برجها وانكسار قلبها واستر عليها واستر عليها واستر عليها اللهم من كان منهم محسن اللهم فاح تعلم ان بقلوبنا من الخوف على شبابنا وفتا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 اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم اشفي مرضا من ابتلي بالسرطان اللهم إلا هم اللهم واشفي يا ربنا من ابتلي بالأورام والأورام يا رب الدواء والداء اللهم اجعل دواءك يغلب الداء اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا اللهم م ردههُم إ هليهم وأطانه فرحين sa so يا علام الغيوب اللهم إنا نسألك سؤال من وفق بك وأحسن ظنه فيك وأحسن ظنه فيك اللهم يا حي يا قيوم اللهم لا تخرجنا من هذا الجامع إلا تج أرضيت أنا وشفيت يا حي يا قيوم اللهم اجعل هذا الجامع منارة لك يعده من الجنان اللهم ارهي ماعده من الجنان واجعله ممن بشر بالروح والريحه نہیں جزر ج من ناب خير اللههُ أشير يا فاطر الأرض والسماوات اللهم أمن هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد اللهم تولى أمر هذه البلاد اللهم أحطها بعنايتك اللهم اكفي أهلها وولاة أمرها ومن عاش فيها كل شر كل شر اللهم من ارادها واراد امنها بسوء اللهم فحل بينه اللهم حل بينه وبين ما يريد اللهم لا ترفع له رايه ولا تحقق له غايه واجعله لمن خلفه عباره و اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا محمد ما تعاقب ليلة